بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر مسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 فَسِحْرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر نصفوفة وزوجناهم ب والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأمددناهم ولحم مما يشتهون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 أم يقولون شاعرٌ ترّبص به ريب المنون؟ قلت رّبص فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَرَبّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمُ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقُولَ لَهُ بَلَى يُؤْمِنُونَ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 أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَنِ يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْقُومٌ